يا ذا الاسماء الحسنى يا خالقنا أ ث ر ا ن ا نسالك و أ ن ت الاسماء نامل و عفوك سبحانك يا خالقنا يا رب لعبيدك أ ن ر الدار

「や」خالقنا يا رب لعبيدك نداء واملا عالمنا الحب يا ذا ا ل أ, ا س م ا ء الحسنى يا خالقنا سبحانك

ا ل ش ه الرقيب ا ل ح س ي ب يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد ا ل أ ح د الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد

القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور ا ل آ خ ر المؤخر الوتر المصور البر

ت ك ب ر المقتدر الخبير البصير نور السماوات والارض بديع السماوات و ا ل أ ر ض

العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الروف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي

موسوعه ا ل ن ا ب ج م ي للعلوم الاسلاميه

ا ا ل ل ع م ا و س و ك ه النابلسي م ل ل ا م ا ل ق ي و م ا ل ح ك ي م ا ل م م ؤ ن ا ل ق و ي ا ل م ت ي ن الحي ه

「あなたは私の手を借りてくれた」「私の手を借りてくれた」